الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم برك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير مغبوب عليهم ورفقا وَبَنَاتِكَ نِسَاءٌ مِنَ الْيُومِ يُذَنِينَ مِنْ جَلَابِيمِ ذَلِكَ أَدْنَى أَيُّ عَصْنَ فَلَا وَكَانَ اللَّهُ رَحِيمًا لئن لم ينسهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمرجكون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك, ثم لا يجاورونك فيها بلعونين أينما تقفون أخذوا وقتلوا تقسيلا سنة الله في الذين صلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يرريك وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا ان الله لعن الكافرين وأعز لهم تعيبين فيها أبدا لا يزيدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوبهم في النار يقولون يا ليتنا أطعن الله يقولون ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرائنا فأغلون السبيلا ربنا أهاتهم ضعفين من العذاب لعنا الكثيرا يا كالذين آذوا متى فبرأه الله فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله رجيها يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا يفلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اللَّهَ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا ربنا لما السَّمَاوَاتِ السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها فأبين أي يحملها وأشفق منها وحملها للإنسان وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفور